واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربابا منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فااذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما ان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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلواهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف اِن كَرِهْتُمُهُ نَفَعَسَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا